ما يريد يا أيها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا النذى ولا, القلائد ولا القلائد لَيَتَهُونُنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ صَدُّوكُمْ عن المسجد الحرام أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى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 ان محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخذان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا يعدلوا هو واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 111. وقوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 112. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن عقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنت برسولي وآمنت برسولي وعذرتهم وأقرتهم الله قرضا حسنا لا أكفر سيئاتكم ولا أدخلنكم جنّة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنات وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ مَوَاضِعِنِي وَنَسُوا حَظًّا مِنَّا ونسو ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 لأن تقول أن تقول ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاء كن بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 يا قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا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 ثيرا منه بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أي يقتلون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 109. فاعلموا أن الله غفور رحيم 110. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 111. إن الذين كفروا لو أنت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 السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبان كلم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله فإن اللهم اجب علي لما يقولون إن أتيتم هذا فخذوه إن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله ثنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في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 إن الله يحب المقسقين وكيف يحكمونك وعنده كانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما زل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها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 ولكن ليبدوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فنبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم واحذرهم أن يفتدوك عنه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 من شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل على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 من منا أنزل إليك ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كل نَارًا أوقدو نار للحرب الله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 ولو أنهم أقاموا التوراة والجن وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم رمة مقتصرة وكثير منهم ساء وإن لم تفعل فما بلغ ترسالته والله ينصمك من الناس إن الله لا يغدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لا على شيء حتى تقيم التوراة حتى تقيموا التوراة والانجيل وما ربكم ولا يزيدا كثيرا منهم ما أرسل إليك من ربك طغيان وكفر فلا تأس على القوم الكافرين إن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 وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءه رسول بما لا تهوى أنفس فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا ميتهم ما يقولون لا يمسن الذين كفروا لا يمسن منهم عذاب أليم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 يَيُنُون لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْذُرْ أَنَّ لَا يُفْكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُنَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْنُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا أَهْوَاءَ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان دَاوُدَ عَلَى لِسَان دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مريم ذَلِكَ بِمَا عصوا يَعْتَدُونَ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 سُمّ ان سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُم مَتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ لا تجدن شدة الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن قربهم نودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارا ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكملون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 رب الله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون.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 يا أيها الذين عمون إنما الخمر والميسر والأصاب والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون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 إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبرونكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناله عيد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 ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأثرواهم لا يعقلون وإذا قيل لهم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 أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم نصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم فيقسمان بالله إن لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا م الله إن إذا لم لن آثين فإن عثر على أنه مستحق إذ من فخران مِنَ مقامهما من الذي نستحق عليهم من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أو يخاف والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا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 قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون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 119. ولك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير